بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البوج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود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 نبط شربك لشديد، إنه هو يبدئ ويؤيد، وهو الغفور الوعد ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكبيب؟